مرحبا بكم أحبتنا الكرام لحلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبة في بداية الحلقة نرحب بفضيلته فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله سيد فيصل وحيا الله وإخوة جميعا وأسأل الله لي ولهم ولكم التوفيق والسداد في الحلقة الماضية تحدثنا عن هذه السورة العظيمة سورة الطور الحديث عن موضوعات هذه السورة وكذلك الأقسام الخمسة التي في بداية سورة الطور على أن عذاب الله عز وجل واقع لا محالة سبحانه وتعالى قال الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرى فويل يومئذ للمكذبين الحديث عن الأقسام التي كانت لإثبات أن عذاب الله عز وجل واقع لا محال يوم القيامة نعم الحمد لله وبعد كنا قد فصلنا القول في قول الله جل وعلا والطور كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور وبينا أن هذه أقسام أقسم الله جل وعلا بها على أن عذابه لا يمكن دفعه وعلى أنه واقع لا محالة قال أصدق القائلين إن عذاب ربك لواقع ومر معنا من تاب جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية هو يقول الأثر إن أحد القضاء واسمه بكار جاءه رجلان يختصمان لديه فتوجهت اليمين إلى أحدهما فأحب القاضي أن يصرف اليمين عنه كأنه رأى في الرجل كذبا لكن الرجل أصر على أن يقسم فأقسمه جعله يتلو فواضح سورة الطور، وقال قل إن عذاب ربك لواقع إن كنت كاذبا فيادم بالله لجرأته ذلك الرجل قالها فيقولون إنه ما خرج إلا وقد كسر سر الله العافية في حينه والمقصود أن قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع هذا إخبار عن عذاب الآخرة ما له من دافع لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يدفع عذاب الله أو يرده اللهم إلا ما كان مما أذن الله به من شفاعة الشافعين لكن هذا في حقي غير أهل الكفر أما أهل الكفر هم المخاطبون الأولون بهذه الآية فإن وعيد الله جل وعلا ناجز فيهم لا محالة قال الله جل وعلا ما له من دافع يوم تمور السماء مورا هذا المعنى متى يقع عذاب الله يوم تمور السماء مورا ومور السماء وسير الجبال هذه مقدمة لقيام, لقيام الساحة يوم تمور السماء مورا المور الاضطراب التحرك القائل يقول فما زالت القتل تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا وينسبون للأعشاء قوله في إحدى الروايات كأن مشيتها من بيت إجارتها مور السحابة لا ريف ولا عجل ولا عشاء إذا يعني أحد شعراء المعلقات الذين أدركوا الإسلام والذين أدركوا الإسلام من شعراء المعلقات لبيد والأعشاء فأما لبيد فأكرمه الله بالإسلام الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا هذا بيت ينسب إليه وام الأعشاء في قصته المعروفة أنه ردته قريش ثم ما لبث أن سقط من بعيره فدق عنقه فمات فلم يحظى لم يظهر بالإسلام بقية الشعراء من أهل المعلقات أصلا لم يدركوا الإسلام لم القيس ولا عن تراه ولا طرفه ولا غيرهم القول المؤصل في سور, في سور المفصل. نعود لما نحن فيه. قال الله جل وعلا يوم تمور السماء موراء. هذا إخبار ببداية تحرك وارتطاب لتبادلها بالكامل. من أين أخذنا التبدل بالكامل؟ من قول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي والسموات تبدل. يوم تمور السماء موراء وتسير الجبال سيرا. وسير الجبال. بداية لنهايتها لأن الله قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا فالمعنى أن هذه أطوار ومراحل تأخذ أولها حتى تنتهي إلى آخرها من مور السماء وسير الجبال حتى يكون قيام الأشهاد وحشر العباد عندها يكون عذاب الله في النار الذي ليس له دافع والذي هو واقع لا محالة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء موراء وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين وهي التنكير في ويل يبين شدة العذاب والنار يا بالله هي الخسران الأعظم التي من دخلها خسر خسران عظيما إن كتب الله له الخلود فيها، ولذا من دعاء الصالحين الذي ينبغي أن يحافظ عليه أن يقول القائل اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا ولا سابقة عذاب فويل يومئذ للمكذبين أي أنهم أرسل إليهم الرسل جاءتهم الكتب فردوها ولم يقبلوها وكذبوا الله وكذبوا ما بعثهم الرسل الذين هم في خوض يلعبون هذا من تعدد الصفات يعني كما أنهم مكذبون كذلك هم في خوض يلعبون كلمة خوض في اللغة هي الشروع في الماء والمرور فيه الشروع في الماء والمرور فيه وقد وردت في القرآن كثيرا في استعمال الذم وخذتم كالذي خاضوا ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب إلى غيرها من الآيات الدالة على أن هذا اللفظ يستخدم في القرآن في كل ما هو مذموم. فقال الله جل وعلا هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دع الدع الدفع بشدة. فالذين يدعون هم الكفار المكذبون والذين يدعونهم يدفعونهم هم, يدفعون هم الملائكة خزنة النار. فتجمع الأياد إلى الأعناق والأقدام إلى النواصي هذا كله من الأغلال وهم على هذه الحالة يلقون عياذا بالله جل وعلا في جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه طبعا اسم شارع والآن القضية قضية تصوير الواقع لهم يوم يكون يوم القيامة هذه النار التي كنتم بها متى في الدنيا فكان هؤلاء الكفار يخبرون عن النار لا يقع منهم إلا السخرية لا يقع منهم إلا الاستهزاء ولا يقبلونها ولا يصدقون أن هناك بعثا ولا نشورا وما يهلكنا إلا الدهر ويتساءلون عن بعث العظام وهي رميم وعن يحيائها والله جل وعلا يقول بل هم في لبس من خلق جديد فقال جل وعلا هنا هذه النار التي كنتم بها تكذبون والنار يا ذنب لها سبعة أبواب كما أن للجنة ثمانية أبواب خازن النار يدعى مالك قد جاء في الحديث أنه كريه المرأة وخازن الجنة يدعى رضوان ولم يرد في القرآن لكن ورد في بعض اثار. أما مالك فقد ورد ذكره في القرآن قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهو أحد خمسة من الملائكة ورد ذكرهم في القرآن جبريل وميكال وهاروت وماروت ومالك وهذه النار دركات عياذا بالله وقد قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفري من النار ربنا يقول هنا موبخا هؤلاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون الجمهور على أن هذا المراد يقع يوم القيامة يعني عندما يرونها عيانا يقال لهم على سبيل التوبيخ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يعني يستبين لهم أن الأمر كما كانوا يزعمون إنما شيء يرونه عيانا قال ربنا جل وعلا بعد ذلك اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم هذا والله منتهى النكار لأن مصائب الدنيا أيًا كانت تغلب بالصبر وكل مصيبة تبدأ عظيمة ثم لا تلبث أن تصبح يسيرة ومما تفق عليه العقلاء أن كل شيء يبدأ صغيرا ثم ثم يكبر إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم ثم تصغر وهذا شيء مشاهد لا ينكره أحد لكن عذاب جهنم من عظيم نكاله أن الصبر لا يجدي فيه اصلوها أي جهنم فاصبروا أيها الكفار أو لا تصبروا سواء عليكم أن يستوي الأمران وهذا بينه الله في سورة إبراهيم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيس قال ربنا إنما تجزون ما كنتم تعملون فأخبر جل وعلا أن القضية ليست قضية ظلم فإن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة إنما هذا جزاء وفاق لما كانتكم عليه من أعمال ماذا كانت أعمالكم التكفير والتكذيب بالله جل وعلا ورد رسلي وجهت آياته فاليوم ليس لكم هنا إلا النار وهذه النار ليست كمصائب الدنيا تقدروا أن تصبروا عليها وإلا الكفار من قريش من غيرهم أظهروا صبرا عظيما على أهوال الدنيا هذا أمر مشاهد بدليل بقرينة عبد الله بن مسعود يرتقي على صدر أبي جهل والمدية في يده ويريد أن يجز رأسه ومع ذلك يصبر أبو جهل على هذا كله ويقول عينادا واستكبارا لعبد الله المسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي على الغنم مع أن المقام مقام استعطاف لكنه تجلد لأمر المصيبة ولذلك لما قتل منهم من قتل في يوم بدر صبروا ومنعوا النوح على الموتى والبكاء عليهم وهذا كله يدل على الصبر وهذا يجدي في الدنيا يخفف يخفف ما ما بلغ الأمر لكنه في الآخرة لا يجدي. لا يجدي البتة لا يجدي مثقال ذرة يقول أصدق القائلين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم وعياذا بالله من عذاب لا ينفع معه صبر ولو كان الدنيا ما يقع فيها من بلاء لا يجدي معه صبر لما أمرنا الله بالصبر لكن الله أمرنا بالصبر في كتابه لعلمه جل وعلا أن الصبر يجدي لكنه في حال أهل الكفر في حال جهنم لا يجدي البت وهذا من جنس العذاب الذي هم فيه نسأل الله لنا ولكم العافية إذا يمكن أن نقول بعد هذا كله أقسم الله جل وعلا أقسم المتتابعات أن عذابه واقع لا محالة فقال ربنا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع والمؤمن عليه أن يتقي الله في السر والعلن والغيب والشهادة وما دامت الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة ينبغي للعبد أن يتحرى فيها طاعة الله لأنه إن الله فيها أو أطاعه فهي ذاهبة مضمحلة فيبقي على ما ينفعه عند ربه مما سماه الله والباقيات الصالحات مما يبقى له عند خالقه وسيده ومولاه جعلنا الله وإياكم من أهل طاعته اللهم مين أحسن عليكم يكون الشيخ في ختمي هذه هي الحلقة نشكركم على ما قدمتم نشكر المستمعين الكرام على أن كانوا معنا في هذه الحلقة من القول المؤصل في سور المفصل نستودعكم الله حبة الكرام حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل.